قال رحمه الله قال رحمه الله قوله تعالى واتخذ سبيله في البحر عجبا كيل هذا من قول يوشع ويقول طفر الحوت إلى البحر فاتخذ فيه مسلكا فعجبت من ذلك عجبا فهذا من قول يوشع وقيل من قول موسى وقيل هو من كلام الله سبحانه وتعالى وإخبار من الله جل وعلا وعجبا على هذا الذي سمعت وفعل مطلق واتخذ سبيله في البحر فعجبت من ذلك عجبا هذه من اتخاذ الحوت سبيله وطريقه في البحر بهذا الطريق وبهذا الأسلوب وبهذا الأمر العجب تخذ النفق فيه فلا شك أن هذا موطن غر وعجب حوت ميت ثم ينهض ويعيش ويحيى ويذهب إلى البحر ويتخذ سبيله في البحر عجبا فتعجب يوشع من هذا الاتخاذ ومن هذه الحياة بعد الممات في الحوت وإن الحوت اتخذ لأجل تزود الأكل بل ذكر بعضهم أنهم قد تناولوا منه شبقا نصفا ثم أحياه الله بعد ذلك بعد أن ما ماء الحياة على ما تقدم أو أحياه الله سبحانه وتعالى بما أراد من الأسباب قال وروين في الخبر كان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا وقيل هذا من قول موسى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر قال له موسى عجبا كأنه قال أعجب عجبا هذا قول آخر أنه من قول موسى بعد أن انتهى كلام يوشع إلى قول يتخذ سبيله في البحر قال موسى عجبا يتخذ سبيله بهذا الطريق وهو ميت عجبا أي أعجب عجبا من هذا الحوت وقين هذا من قول موسى وأيضا على ما تقدم مفعول مطلق نفع المحدوف على هذا الوجه وقيل هذا من قول موسى لما قال له يوشع واتخذ سبيله في البحر قال له موسى عجبا كأنه قال أعجب عجبا قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه جهرا ثم صار حيا في نسخة دهرا وهذه أقرب إيش عندك أنت في نسخة جهرا الذي يظهر دهراً أقرب يعني فترة من الزمن إن ليلة الدهر دهر بمعنى السنة فإن رحلة موض ما هذا يأكل منه دهرا سنة وما جهراً ما يجري عليه معنى جهراً يأكل منه زمناً هذا الأقرب سواء كان بلغ السنة كما هو إطلاق الدهر في بعض المواضع يقال له للسنة دهر أو باعتبار الزمن المطلق سواء دهراً سنةً أو غير سنة يوكل منه زمناً هذا الأقرب أما جهراً فيه نظر نرناً أخي بن جرير أو غير من يعتنون بالآثار فإن تلك الكتب كتب الأصول في الآثار بسير بن جرياء دهراً ومن من التعلمة مختصر يقول في التعلبي والتفسير البغوي مختصر منه دهرا يؤكل منه دهرا زمنا ويعتبر الأصل لتفسير البغوي رحمه الله تفسير التعلبي لكن تفسير البغوي أنظف أجمل قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوت لكن هذا الذي يحقق أحيانا المسخ ما ينتبه للمعاني ولو يرجع إلى الثعن فيه كان مفيد في التحقيل لأنه اعتبر الأصل له والرجوع إلى الأصول يوضح المقصود قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه دهرا ثم صار حيا بعدما أكل بعضه وقوله ثم صار حيا يبين الصواف النسخة دهرا زمنا ثم صار حيا هذا شيء عجيب ثم صار حيا بعدما أكل بعضه انتهينا من تفسير قوله فلما جاوزا آيتين إلى في البحر عجبا قال رحمه الله قوله تعالى ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لازلنا مع هذه القصة العظيمة الجميلة نحن نقص عليك أحسن القصص فأحسن القصص في كتاب الله سبحانه وأحسن الأخبار التي لا يعتليها الكذب في كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمل أحكام في كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء ففيه القصص من أراد القصص الواقعية الحقيقية وليست المنسوجة القصص المنسوج الخيالية بل هي قصص حقيقية واقعية يقصها الله سبحانه وتعالى ويصفها بأنها أحسن القصص فمن أحسن القصص التي تكررت في كتاب لا قصة موسى مع فرعون قصة جميلة اعتنى بها القرآن كررها ونوع الأسلوب فيها والعبارات المختلفة فيها على أجمل ما يكون وهكذا قصة الخضر مع موسى قصة عظيمة تدل على تواضع موسى وتدل على أن الإنسان ينبغي أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن لا يقلق ولا يقول أحد أعلم مني إلى أخذ فهذا مما أدَّبنا الله سبحانه وتعالى به أدَّب عباده بهذا الأدب وغير ذلك من الفوائد التي نحن نسنَ بصددها وإنما نقر في التفسير وما يدخُر أهل التفسير فقال هنا ذلك قال ذلك ما كنا نبغي أي هذا الذي ذكرته من نسيانك للحوت في ذلك الموضع هو الذي نبغيه ونريده لأن فيه اللقاء بالحبيب وفيه اللقاء بذلك العالم الذي سنستفيد منه ذلك الذي تذكر لنا أنك نسيت الحوت وما أنساك إلا هذا الشيطان هذا فيه مصلحة لنا فإننا سنعود ونؤوبنا ذلك المكان وسنجد ما أردنا ونجد الرجل الذي وعدنا باللقاء به في ذلك المكان ذلك ما كنا نبغي هذا الذي نريده أننا نعود إلى ذلك المكان فارتد رجع على أثاره مقصصه هذه بغيات موسى عليه الصلاة والسلام أنه يريد الرجوع مع أن المشقة حاصلة في الرجوع إلى ذلك المكان بعد الذهاب عنه فإن الإنصراف عن الشيء الإنسان إذا انصرف عن أمر ما يحب أن يعود إليه مرة ثانية ولا سيمة في السفر إذا انصرف عن مكان يريد مكان آخر ثم ينسى شيئا في ذلك المكان الذي قد انتقل لا حاجة له فيه بعد ذلك فيضطر للرجوع لا شك أنه متعم هذا الرجوع ولكن لما كان هذا الرجوع فيه غاية عظيمة وفيه مصلحة عظيمة فموسى ارتاح لهذا النسيان وهذا اعتبر من فضل الله علينا أننا سنعود إلى ذلك المكان ونلتقي بذلك الرجل وكما يقال ربا ضار نافعة ثم ممكن أن يقال هنا رب ضر نافع فالإسيان للحوث لا شك في ضرر علينا ولكن فيه نفع أننا سنلتقي بالخضر ونستفيد من الخضر على ما أمرنا الله سبحانه وتعالى قال ذلك ما كنا نبغي أي موسى عليه الصلاة والسلام وحذفت الياهن من قوله نبغي قراءتان ذلك ما كنا نبغي وهنا القراءة عندنا حذفت ذلك ما كنا نبغي من غير ياء قراءتان سبعيتان فمنهم من أثبتها وصلاً وحذفها في الوقف ومنهم من أثبتها وصلاً ووقفاً ومنهم من حذفها مثل ما هو عندنا الآن قراءة حفص ذلك ما كنا نبغي فارتدى وقول فارتدى أي رجعا إلى ذلك المكان الذي قفلا منه وتركاه فإن الارتداد بمعنى الرجوع ومنه الارتداد عن الدين أي الرجوع عن الدين وترك الدين فارتدى على أثارهما أي قصاني ذلك الأثر وتلك الأثار التي كانت أثار المشي يتبعان تلك أثار المشي إلى أن يصلوا إلى ذلك المكان الذي تنقطع فيه سلك هذا المسلك والإنسان يعرف الشيء بالأثر وهذا مما آتاه الله العرب أنهم يعرفون الأمور بالآثار التي حاصن في هذه الأرض وموسى يعرف أثره ويعرف رجليه وأثر رجليه وهكذا أيضا يوشع فاقتصا تلك الآثار آثار الأرجل حتى وصلا إلى ذلك المكان الذي ذهبا منه فقال هنا فرتد على أثارهما قصصا أي قصان ذلك قصصا على وجه إعرابه فهو مفعول مطلق فرتدا على اثارهما يقصان قصصا وقيل حال قاصين فرتدا على اثارهما قاصين الاثار وقيل مفعول مطلق ولا يحتاج الى فعل محذوف هو العامل فيه فرتدا فانه بمعنى قصصا قصصا على اثارهما قصصا فارتدا في معنى قصصا فلا يحتاج الى فعل محذوف هذه ثلاثة أوجه في قول فارتدى على أثارهما قصصا كيل حان قاصين آثارهما وقيل مفعول مطلق لفعل محدود فارتدى على أثارهما يقصاني قصصا وقيل مفعول مطلق للفعل المذكور فارتدى فإنه في معنى قصصا على هذا لا يحتاج لك حد قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على أثارهما ما معنى ارتدى؟ رجع على أثارهما يقصان قصصه رجع على الطريق الذي جاء منه طريق التي انطلق منها رجع إليها يقصان أثرهما لأن لا يخطئا طريقهما والقصص في لغة العرب اتباع الأثر هذا معنى القصص في لغة العرب اتباع الأثر فرجع إلى ذلك المكان يقصان آثار الطريق حتى يصلا إلى المقصود فوجد عبداً أي انتهيا إلى ذلك المكان باتخاذ العلامات في الوصول إليه فوجد عبداً وهو الخضر على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه الخضر وقيل غير الخضر وإنما هو ملك من الملائكة وجده موسى وهذا كلام غير صحيح وأقبح مما يكون من الأقوال أن المقصود بالعبد هنا الذي التقى به موسى هو أرسطو وهذا قول بعض ملاحدة الصوفية فإنهم يرون أن هذا العبد إنما هو أرسطو هو, هو الذي التقى به موسى والخضر هو أرسطو نفس أرسطو هذا الفلسوف هو الخضر وهذا كلام باطل عياده من الله وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله رد على هؤلاء الزنادق الذين يرون أن الخضر هو أرسطو وله ختاب في الرد عليهم وهو الرد على المنطقيين سماه الرد على المنطقيين ومنهم أولاق الفلاسفة ومنهم الصوفية وملاحدة يعني ملاحدة الصوفية الذين يقولون بأن الخضر انما هو أرسطو وهذا كلام كما سمعت من أبطل الباطل وهذا قال من أظهر الكذب البارد هذا القول من أظهر الكذب البارد يقول في كتابه في الرد على الزاعمين بأنه أرسطو فهذا قول العادة النبعي جداً لا دليل عليه ثم الخضر التوفي قبل أرصه هذا أرصه متأخر والخضر توفي عليه الصلاة والسلام قبل أرصه فكيف يقال الخضر هو أرصه هذا كذب بارد كما يقول قال هذا من أظهر الكذب البارد ولا شك أنه كذب وهؤلاء المناحدة كذبة يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويكذبون على دين الله ويختلقون هذه الأقوال البعيدة الشادة تجد من يصدقهم ويأخذ بأقوال الفلاسفة من يأخذ بأقوال الفلاسفة كلها مبنية على مقدمات ونتيجة مقدمات ونتيجة لا كتاب ولا سنة ولا شيء أقوال قائمة على العقول ولا تصطر عن كتاب ولا عن سنة وتجد من يصدقهم يدرس الفلسفة اسمنا الله الفلسفة كذب مبناها الكذب مقدمة نتيجة مقدمة نتيجة كلها من منسوجة العقول فقد توافق أحيانا وقد تخالف الأصل فيها أنها كذب لذلك حذر العلماء من دراسة الفلسفة والمنطب لما فيه من الضرر ولما فيه من التشكيك في الله سبحانه وتعالى الفلسفة من العنوم التي تشكك بالرب وينبغي التحذير منها والبعد النأي عنها قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا هذا ثنى عظيم الله وهذه منزلة رفيعة لهذا الخضر لهذا العبد الصالح آتيناه رحمة من عندنا سدل بعض من هذه الآية أنه عبد صالح وليس بنبي والصحيح أنه نبي عليه الصلاة والسلام والخضر فيه أكثر من لغة فمن لغاته الخضر بإسكان الضاد فتح الخاء الخضر ومن نغاته أيضًا كذلك كسر الخاء مع إسكان الضاد الخضر, الخضر واللغة المشهورة فتح الضاد وكسر فتح الخاء وكسر الضاد الخضر هذه ثلاث نغات الخضر والخضر والخضر ثلاث نغات بالولى فتح والإسكان والثانية الكسر كسر الخاء وإسكان الضاد والثالثه فتح الخاء وكسر الضاد الخضر هذا اللي تجد كثير من الناس ينطقون بها فالعبد المقصود هنا من به ارسطو هذا العبد من هو هذا ارسطو ولا من عندك الخضر احسنت النبي الكريم وليس الخضر هو ارسطو وليس المقصود من عبد هنا ملك من الملائكه التقى به موسى عليه الصلاة والسلام ويوشع هل كلها قول غير صحيحه بل الخضر هو العبد الصالح النبي الكريم الذي أمر الله نبيه موسى أن به واستفيد منه وصفه بهذا الوصف العظيم أما الفيلسوف ذاك كافر أرسله كافر ليس من أهل الإسلام ولا يمت للإسلام بصلها أرسله قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال رحمه الله أي من عندنا من لدنا أي من عندنا علمناه مثل ما علم غيره من الأنبياء وهكذا علم الصالحين فعنده علم لدني عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا وليس علم باطن حق صوفية لعله يأتي الكنام على هذا الذي يذكر قال رحمه الله قال موسى ذلك ما كنا نبغي فنشار إلى أي شيء ذلك ما كنا نبغي أي الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع ذلك أي الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع ما كنا نبغي وما هي ما في قوله ذلك ما كنا نبغي ما هي ما ها موصولة أحسنته ذلك الذي كنا نبغيه والعائد محدوه تقديره نبغيه ونريده ونطلبه أننا نذجع إلى المكان ذلك لنلتقي بهذا الرجل الصالح قال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب فارتدى على أثارهما قصصا أي رجع يقصان الأثر الذي جاء منه الذي جاء منه جاء منه عن شهده لا يوجد شعب عنده بالتثنية بالتثنية بالتثنية الخضروي وشعب ثالثا رجع يقصاني الأثر الذي جاء منه يتبعانه بدليل يتبعانه أي رجع يقصاني الأثر الذي جاء منه أن يتبعانه فوجد عبداً من عبادنا كين كان ملكاً من الملائكة والصحيح الذي جاء في التواليخ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه الخضر تقدم معنى في الصحيح أنه الخضر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخضر كم لغة في الخضر ثلاث لغات الخضر احفظ هذه اللغات فيك لا تزعل من الناس إذا قالوا يا خضر هات. نعم بكسر الخاء وسكون الضاد خضر نعم بسكون الضاد وفتح الخاء خضر وفتح الضاد بفتح الخاء وقسر الضام الخضر نعم أحسنت قال رحمه الله ايتبعاني أي فوجدنا عبدا من عبادنا قيل كان ملكا من الملائكه والصحيح الذي جاء في التواريخ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الخضر واسمه بلياء ابن ملخان هذا اسمه وكنيته ابو العباس كنيه الخضر ابو العباس على ما ذكر بعضه هذا الاسم والخضر لقب من الالقاب والسبب ما سيأتي في تسميته بالخضر حديث بهريرة إنما سمي خضرا لأنه جنس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء هذا سبب التلقيب بالخضر جنس على فروة بيضاء فإذا بها تهتز تحته خضراء تغير اللون فقيل له الخضر وهذا ثابت بالصحيح كما سيأتي فالاسم على ما ذكر هنا بل يا ابن ملكان الله أعلم واللغب الخضر والكنية أبو العباس على ما ذكر قال رحمه الله واسمه بلياء بن ملكان قيل كان من نسن بني إسرائيل وقيل كان من ابناء الملوك الذين تزهدوا في الدنيا والخضر لغب له سمي بذلك لما أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزياذي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال حدثنا أبو هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي خضرا. لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء والحديث الصحيح صحيح البخاري قال مجاهد سمي خضرا لأنه إذا صلخ ضراء ما حوله يخفين ما في الصحيح فهو المعتمد في سبب التسمية فإن صح عن ما قال مجاهد إن صح ما قال مجاهد فيكون تعددت الأسباب في التلقيب أو في اللقب فلا مانع أن تتعدد الأسباب في تلقيبه بالخضر وإن لم يصح فيقفينا ما في الصحيح أنه سمي خضر للمعنى المذكور قال مجاهد سمي خضرا لأنه إذا صلخ ضر ما حوله الله أعلم وروين أن موسى رأى الخضر مسجى بثوب فسلم عليه وقال الخضر وأن بأرضك السلام وهذا تقدم الصحيح وأنَّ بأرضِكَ السلام السلام علامة الإسلام ولا تقول لمن ألغَ إليكم السلام لست مؤمنا علامة الإسلام السلام هذا الأصل وقد يستعملُها أهل الكتاب ويسلمُون على المسلمين قد يسلمُون على المسلمين كما جاء في الحديد فإذا سلمُوا عليكم فَقُولُوا وعليكم. هذا إذا لم يصرِّحوا باسم السلام إذا لم يقولوا السلام عليكم فإننا نقول وعليكم وأما إذا صرّحوا باسم السلام وسمعنا ذلك من غير لبس السلام عليكم بهذا اللفظ فإن جماعة من أهل العلم يرون أنه يرد عليهم ويقال وعليكم السلام وعليكم السلام ولكن إذا التبس الأمر أو صرّحوا بالسام السام عليكم فإننا نقول عليكم هذه إذا التبس أو صرّحوا بالسام واما اذا صرحوا بالسلام تصريحا لا مر يتفيه ولا لبس فيه فيرد عليهم وعليكم السلام هذا عند التصريح لان الحديث له سبب قولوا عليكم لما قالوا السلام عليك يا رسول الله قالوا عليكم فغضبت عائشه قالت وعليكم اللعنه فقال ما سمعت ان الله رفيق يحب في كل شيء اما سمعتي ما ردت عليهم يكفي وعليكم ما يحتاج إلى زيادة عليكم اللعنة والإلاء ما يحتاج إلى هذا يكفي وعليكم السلام عليكم ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا ما يجمل آداء بالسنة يا أخوان يا ليتنا نتأدى بهذا الخير ونأخذ به خير عظيم مع الصديق ومع العدو إنصاف للخل الوقت الشدة شدة عليهم الغلضة غلضة على الكفار وهذا شيء مقلوب واغلب عليهم ومأواهم جهنم واغلب عليهم ما في هوا دمع الكافرين ومجال الدعوة شيء آخر وقول له قولا لينا هذا مجال الدعوة مجال التحذير باب آخر قال رحمه الله طيب وروين أن موسى رأى الخضر مسج بثوب فسلم عليه فقال الخضر وأن بأرضك السلام ومسألة السلام سيأتي معنا في حكام القرآن وهذا الذي أشرت إليه آنفا أنه إذا صرحوا بالسلام يقالوا عليكم السلام هذا ذكره ابن القيم له مبحث جميل في الهدي زاد المعاد ويتكلم على المسألة الطيبة في سلام أهل الكتاب علينا كيف نتعامل معهم في الرد قالوا في رواية أخرى وأن بأرضك قال أنا موسى أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا وفي رواية أخرى لقيه مسج بثوب المستلقية على قفاه بعض الثوب تحت رأسه وبعضه تحت الجلي وفي رواية لقيه وهو يصلي ويروى لقيه على طنفسه خضراء على كبد البحر فذلك قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه أي نعمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما اتيناه رحمه رحمناه ولا شك انه اتاه نعمه واتاه فضل عظيم ومن هذا الفضل الذي ذكر بواو العطف وهو كالتفسير علمناه من لدنا علما هذه من الرحمه التي اتينا عبدا الخضر اننا من لدنا هذا من أعظم الرحمة وأفضل المنا والنعم أن الله يعلمك علما من عنده جل وعلا ويفتع عليك من فضله سبحانه في هذا الباب فهو أعظم المنا وأجل النعم العلم النافع قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة أي نعمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما أي علم الباطن إلهاما وهذا إن شاء الله يأتي في وقت آخر نذكر أي علم الباطل الهامل لم يكن خذر نبيا عند أكثر أهل علم والصحيح أنه نبي قال, رحمه قال في الحاشة بين أهل العلم خلافه شأن الخضر هل هو نبي أم لا وفي كونه باقي الآن ثم إلى يوم القيامة ومال ابن الصلاح إلى بقائه وذكروا في ذلك حكايات آثارا عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث أي بقاؤه حيا وليصح شيء من ذلك وأشهر حديث التعزية وإسناده ضعيف ورجح آخرون من المحدثين خلاف ذلك ومن أنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضر عنده يقول النبي يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي فواجب أن من النبي صلى الله عليه أن ينصره قد أخذ الله الميثاق على النبيين أن ينصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان واجباً عن الخضر أن ينصر نبينا محمداً لو كان حياً لجاء ينصره عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الخضر نبي على الصحيح هذا هو الصواب ويوحى إليه والله سيعلمه أن عبداً لنا بعثناه يجب عليك نصرته لأن الله أخذ الميثاق على النبيين أنهم ينصروه وهو نبي على الراجح سيذهب وينصر محمدا عليه الصلاة والسلام لكنه مات وليس بباق عليه الصلاة والسلام كما رجح ذلك الشيخ الإسلام أنه مات وإنما كانت حكايات تحكى ويأتيهم ربما بعض الناس وبعض الشياطين في صورة الخضر ويقولون أن الخضر فيصدقون ويحكون مثل هذه الحكايات بأن فلاناً التقى بالخضر وقال له كيت وكيت الخضر ميت ولا يأتي على حد مئة, مئة سنة ويبقى على ظهر الأرض كما قال النساء صلى الله عليه وسلم والخضر ليس ممن استثني من المصوص ومما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رأيتم عامكم هذا فإنه لا يأتي على أحد مئة عام فإنه لا يأتي مئة عام فيبقى على ظهر الأرض أحد والخضر مرت عليه مئات السنين إلا ما جاء الدليل في استثناء خد دجال فإنه موجود مرت عليه السنون الكثيرة فهذا مستثنى بالنصر وهكذا عيسى بن مريم فإنه حي الحياة الدنيوية ولكنه رفع والتمر عليه السنون حتى يخرج في آخر أيام الدنيا هذا النصوص جاءت فيهم وإلا الأصل أنه لا يأتي مئة عام هذا الأصل فيبقى على ظهرها أحد ممن كان يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا من كان قبلهم ومجاوزة مئة العام قليل في الناس إذا جاوزوا المئة قليل أعمار أمة محمد ما بين الستين إلى السبعين فهذا الذي ذكره أمه الصحيح وعليه الأكثرون كما ذكر هنا وأنه عليه ابن الصلاح والصواب خلاف هذا ورجح آخرون من المحدثين خلاف ذلك وهذا هو الصواب وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله ولا حضر عنده ولا قائل معه ولا قاتل معه ولا قاتل معه لو كان لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين الجن والإنس وقد قال لو كان موسى حياً طيب لو كان موسى حياً يعني الأول ايش عندنا لو كان لو كان موسى حيا وعيسى لو كان موسى حيا وعيسى لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباع انظروا لزياده عيسى لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما الا اتباع انظر لنا عيسى زيادة عيسى الحديث لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباع وقد أنكر على عمر ام تهوكون انتم وقد أخذ الصحيفة يقرأ فيها من التوراة قال والله لو كان موسى حياً ما وسعه التباعي ما في داعي تقرأه في هذه والكتب المتقدم عندكم دين أو عندكم كتاب حديث عهد بربه وهو القرآن فأنكر عن عمر أخذ الصحيفة والقراءة فيها قال لما وسعهما إلا التباعي وأخبر قبل موت بقليل أنه لا يبقى منهو على وجه الأرض إلى مئة سنة من ليلته تلك حين تطرف حين تطرف أو طيب من ليلته تلك عين تطرف إلى غير ذلك من الدنائل وانظر إلى آخر هذا الذي ذكره هو الصحيح أن الخضر مات لهذه العمومات التي ذكرت قال ابن زيد عن تفسير الطبري قال الإمام الطبري رحمه الله حدثنا يونس قال حقبرنا ابن واهف قال حدثنا ابن زيد في قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا قال عجب والعجب والله حوت كان يؤكل منه أدهرا أي شيء أعجب من حوت كان دهرا من الدهور يؤكل منه ثم صار حيا حتى حشر في البحر هذا في تفسير ابن جريد دهرا وهي الرواية هنا رواية ابن زيد قال ابن زيد أي شيء أعجب من حوته وكل منه جهرا صواب دهرا كما في تفسير ابن جليد إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت سأحرك وتوينيك